هل في ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حجر هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ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 وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فأما الإنسان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 يَقول رَدّ أَهًَا كلَل بلََّ لا تُكرمونَ اليتيمَ وَلا تَ ح بضونَ عَ قامِ المِسكين كَلَّ بلََّ لا تُكرمون التيمَ وَلا تَ ح ضونَ على قامِ المِسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَج يَوْم إذ بجه يوْمَ إذ تدكررإس وَأَ لَ الذكات وَجوْم إذه بجَهن يوْم إذ تدكرر له يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ لا يعذب عذابه احد في يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد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 ارجعي إلى ربك راضية مضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي